بسم الله الرحمن الرحيم يا دين والقرآن العكيب We are the Ah وجعل ما من بين أيديهم سبسا ومن Wa Sawa Unna Nim Al Rong بِكَوْا حَجِيَ وَمَا نَبِيلُ أَتَجِدُ بِما والكل ثاني ها وين اكو آدونا كنا يعلم ان الىكم لموتن وما علينا منكم ولا يا غنابك لإن Amen. اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون <تصفيق> وما لي لا أأبد الذي فطرني o o a a b b a i z o a m a n u b لا تحين عني تفاعتهم شيئا ولا الذي في ضلال <تصفح> <تسوح> إني <آمنت برخصكم> في <سنة> لدخل الجنة قال يا ليس قومي No. <laughs> وَإِن كل لما جميع فجرنا فيها من العيون <تصفيق> هي من ثمره وما سبعان <تصفيق> الذي خلق الأهوات كلها مما تنبت الأرض ومن أفضل Over all of วันข้อ Maว่าhongừtừ la ù архам ع one لا رأمة منا ومساء الثلاغ وإذا سيد لهم ما mama ki ji haasim aaya ki wo tej dil la وإن أسين لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا ZANG EN ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادثين ما ينظرون إلا قوله وان هون فيني تعالى تصيون الدون تسو Why don't in the middle Yeah. هل من أحد إليكم يا بني قَالَ قَدْ أَبْلَغْنَا الْأَمَنَ وَكُنْ جَبِّلًا فَسِيُ أَفَنَنْتَ كُنْتَ هذه الأنم التي كنتم تواجون افلوها اليوم ما كنتم تذكرون اليوم نختم على أفوال وتكلمنا أيديه وتسهد أفوال وَلَوْ عَلَيْكَ الْغَمَّ وَالْحُزْنَ ثُمَّ نُثَبِّتَنَّكَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا Wanauna cha ulama zana womala mala tijima masta wa وَمَنْ مِن نُّهُنٌ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَتَّقُونَ وَمَا أن يوم ويحفق الضول على خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام ودللناها لهم فمنا رسولهم ومنا يفتدون ولهم فيها We what not <laughs> لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون فما يحزن تقرؤ um mar de Deus وضرب لنا مثلا ومسي خلقا قال من يحيي الأيظام وهي وعين قل يحني الذي أنت وهو بكل خلق مليم <تصفيق> الذي جعل من الشجر أحضرنا أوليس الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ قَادِرٌ على أَن يطلق مثنهم بلى وهو الخلاق العليم أَمْرُ إِذَا ان شَيْئًا ما الذي يبي ملكوت كل شيء وإليه صدق.